النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدمي فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق نيوب حقض المضربين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء العشرين من ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك أحد عشر عنصرا من الجيش الفلبيني الصليبي وميليشيا موالية له بينهم قيادي في جزيرة مينداناو ومنطقة ماغندانو. ثمانية هلك وجرح من الجيش الرافضي ومغاوير الداخلية المرتدين بينهم ضابط في منطقتي الوقف والندى إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار البداية من ولاية شرق آسيا هلاك أحد عشر عنصرا من الجيش الفلبيني الصليبي وميليشيا موالية له بينهم قيادي في جزيرة مينداناو ومنطقة ماغنداناو بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة دورية راجلة للجيش الفلبيني الصليبي في جزيرة مينداناو بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لهلاك تسعة عناصر ولله الحمد والمنه وفي عملية أخرى داهم جنود الخلافة أمس مقر لميليشيا موالية للجيش الفلبيني الصليبي في قرية باكات بمنطقة ماغنداناو واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصرين بينهم قيادي ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق ثمانية هلك وجرح من الجيش الرافضي ومغاوير الداخلية المرتدين بينهم ضابط في منطقتي الوقف والندى من ديالا بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة آلية الرباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد في قرية أبو كرمة بمنطقة الوقف بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة خمسة عناصر كانوا علامتها، كما استهدفوا عنصرين من مغاوير الداخلية المرتدة في القرية ذاتها بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإصابتهما بجروح نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وعلى الصعيد ذاته استهدف المجاهدون أمس آلية للجيش الرافضي المرتد في منطقة الندى شرقي روز بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها كما استهدفت إحدى مفارز القنص في اليوم ذاته والمنطقة ذاتها عنصرا من الجيش الرافضي المرتد بسلاح القنص ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنة وإلى ولاية خراسان إصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في ننجرهار بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس آلية للشرطة الأفغانية المرتدة بمنطقة شم تلافين جرهار بتفجير عبوتين ناسفتين ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد وأخيرا إلى ولاية الشام بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي أمس إصدارا مرئيا ضمن سلسلة والعاقبة للمتقين والذي يستعرض تجديد عدد من جنود الخلافة في ولاية الشام البيعة لخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي حفظه الله تعالى ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين هلاك أحد عشر عنصرا من الجيش الفلبيني الصليبي وميليشيا موالية له بينهم قيادي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 كفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد العلقم لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظلم نارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدمي حتى تظل نارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي